بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ وَلَا هَادِيَ لَهُ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آثَامًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّ لَهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ